بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم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 عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ <إن تتوبا> إلى الله فقد صغت قلوبكم ما وإنت عَلَيْهِ عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبيريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك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 Muslimat, Müminat, Quanıtat, Taibat,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 وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجَزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إنك على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا